وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الداكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة المؤمنون خلق الله جل وعلا الإنسان وجعله سبحانه وتعالى حكيما على هذه الأرض وجعل الأمانة عليه فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وجعل الله تعالى في الإنسان من القدرات التي يستطيع بها أن يعمر الأرض وأن يسيطر على ما فيها فجعل الله تعالى له اليد والرجل وجعل له القلب والعقل وجعل له العين والأذن واللسان وزاد الله تعالى بعض الناس في ذلك وأنقص من آخرين بأن جعلهم بكما أو صما وإن عضوا من هذه الأعضاء ما تكاد تنشق فجر يوم من الأيام إلا وجميع أعضاء الجسم تحذر هذا العضو إن عضوا من هذه الأعضاء كم شُتِّتَتْ به أُسَر وكم يُتِّمَتْ به أطفال وكم دخل أقوام بسببه إلى السجون وكم سُرِقت بسببه أموال وكم وقعت بسببه من خصومات وشجارات إن عضوا من هذه الأعضاء كم فصل بعض الناس من عمله بسببه وكم فسدت شراكة بين اثنين بسببه وكم كسدت تجارة لرجل بسببه وكم وقعت خصومات وقتل بين أشخاص بسببه وقد رأيت أقواما في السجون عندما أزورها لإلقاء محاضرات فأسألهم ما سبب سجنكم وإذا هو بسبب هذا العضو الذي سنتكلم عنه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا العضو ويذكر أن العبد إما أن يستعمله في طاعة وإما أن يسكت عن أن يستعمل هذا العضو فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث بلال بن الحارس الذي رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضا إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطة إلى يوم يلقاه قال علقمة أحد رواسي هذا الحديث كم من كلمة كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب رواه البخاري ومسلم ولما أقبل سفيان ابن عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلوني الجنة فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم قال يا رسول الله زدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا كف عليك هذا انتبه من لسانك لا يضيع عليك حسناتك أو يضاعف عليك سيئاتك أو يؤدي بك إلى إيذاء الناس أو أن يؤخذ من حسناتك لهم كف عليك هذا وبالحديث عند الترمذي أن معاد رضي الله تعالى عنه جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم يا معاد ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال بنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاد ألا أخبرك بملاك ذلك كله ألا أخبرك بعمل يجمع لك ذلك كله قال معاد بنا يا رسول الله فقال عليه صلاة والسلام امسك عليك لسانك امسك عليك لسانك كف عليك لسانك قال يا رسول الله او انا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني يا رسول الله لم تقل إن الذي يجمع لي كل هذا الصدقة لفضلها ولا الجهاد لعزته ولا الحج ولا العمرة وإنما حذرتني من اللسان وهو صغير في جرمه لكنه كبير في جرمه يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام سكينتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يا معاذ ما الذي يجعل الظهر يجلد؟ إلا حصاد اللسان عندما يقذف المحصنات يا معاد ما الذي يجعل الإنسان يؤذى أو يسشن أو يؤخذ ماله أو ربما قطعت رقبته إلا بسبب هذا اللسان من الذي يجعل الإنسان يغتاب أو ينم أو يكذب إلا بسبب هذا اللسان قال يا معاد وهل يتكرتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من أثر اللسان ويذكر عليه الصلاة والسلام أنه ربما أفسد هذا اللسان على العبد حسنات قام بها الليل وصام بها النهار عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له حال امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها المرأة تصلي الليل تصلي الضحى تصلي السنن الرواتب تقرأ القرآن تصوم لكن فيها عيب واحد أنها لا تستطيع أن تضبط لسانها تغتاب جارتها وتسب الأخرى وتنقل الكلام إفسادا بين هذه وهذه قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فماذا قال عليه الصلاة والسلام هل قال يغفر لها ذلك لأن لها جبال من الحسنات يعلم عليه الصلاة والسلام بخطر اللسان وأن صلاتها وعبادتها نفعها بينها وبين ربها أما لسانها فربما شُتّتت به أسر ويُتّمت به أطفال وطّلَّقت به زوجات قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا فلانة بصلاتها وصيامها غير أنها تؤذِي جيرانها بلسانها قال عليه الصلاة والسلام هي في النار هي في النار. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم. لما سأله أبو موسى أي الإسلام أحسن؟ أي الإسلام أفضل؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ما قال أحسن الإسلام بأن تصلي الليل وتصوم النهار وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بما أثره يتعدى إلى غيرك قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له الجنة ولما جلس صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي مع زوجه عائشة رضي الله عنها وذكرت له عائشة صفية إحدى زوجاته وتعلمون ما يقع بين الضرائر من الغيرة فقالت له عائشة يا رسول الله حسبك من صفية يعني يكفيك ذمًا في صفية أنها كذا وكذا وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة فقال لها عليه الصلاة والسلام مه يعني أصبت يا عائشة مه يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته هذه الكلمة من عظمتها ومن نتنها لو أردنا أن نخففها بمياه الدنيا بماء البحر لأفسدت علينا ماء البحر وماذا قالت عائشة قالت حسبك من صفية أنها قصيرة يعني كيف يعجبك حسنها وجمالها وفيها هذه الصفة أنها قصيرة فبالله عليك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع بعض الناس يذم الآخرين في كرمهم فيصفهم بالبخل أو يصفهم بالقبح أو يصفهم بالحقد والضغينة وسوء الخلق أو ربما زاد على ذلك فصار يفسد بين الناس وينقل الكلام كيف يكون حاله إذا كانت عائشة تقول يا رسول الله صفية كصيرة ودفعه إلى هذا شيء فطري عند المرأة الغيرة ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته تعظيما منه عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة ولذلك أيها المسلمون كان السلف رحمهم الله تعالى الصحابة ومن بعدهم كانوا يشددون على أنفسهم في اللسان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما شيء أحق بطول سجن من اللسان وقال عليه الصلاة والسلام مكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أيها المسلمون رحم الله امرأا إذا أراد يتكلم بكلمة فكر فيها هل هي ترفعه عند الله؟ هل يدخل السرور بها على إخوانه هل هي من كلام المباح الذي يتناقله الناس أم أن فيها غيبة لأحد أو فيها إخراج ضغينة أو فيها نوع من سب ولعن أو فيها إثارة لعداوات سابقة تكون بين الناس ربما ثم أثارها هو فيهم وذكرهم بها يتفكر في كلمة كما قال بعض السلف يقول وددت لو أن لبعض الناس رقبت زرافة حتى إذا خرج الكلام من من قلبه لا يصل إلى لسانه إلا بعدما يتفكر فيه وقال ابن وقال ابن عباس رضي الله عنه كان ينظر كان يشير إلى لسانه ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفّر اللسان يعني تحذّر اللسان تقول له إنما نحن بك ان استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا نعم كم جنى اللسان على الظهر فجلد الظهر بسبب كلام أخرجه اللسان أليس الذي يقرف المحطنات يجلد في ظهره كم أخذ مال وغرّم الإنسان غرامة مالية فجنى اللسان على المال جنى على اليد وما كسبت وكم حبث اللسان الرجل عن المشي بالسجن بسبب كلام تكلم به اللسان ذكروا أن أحد الأمراء السابقين خرج مرة في رحلة صيد فلما كان بالليل سكر هو ومن معه فأخذ يتندر من معه ليدخل عليه الضحك وقال له أحدهم يا أمير لو ذبح رجل على رأس هذا الكثيب فإلى أين تظن يصل دمه إذا سال الدم هل سيشربه التراب مباشرة أم أنه سينزل كثيرا إلى أين تظن أن ينزل دمه وكانوا سكارا فقال الأمير ننظر اذبحوه فوق هذا الكثيب قال إنما أمزح قال اذبحوه لننظر أين يصل دمه فصعدوا به وأوثقوه ثم ذبحوه فلما كان في الصبح ووعى قال أين نديم فلان يفطر معي ويتحدث قالوا ذبحناه البارحة قال من أمركم بهذا فأخبروه بالقصة فقال سبحان الله رب كلمة قالت لصاحبها دعني رب كلمة تقول لصاحبها لا تتكلم به. أنت ستأتي لنفسك بمشاكل لا تتكلم بي أمسك لسانك رب كلمة قالت لصاحبها دعني كم من امرأة طلقت بسبب كلمة يا ليتها تركت الكلمة ولم تتكلم بها كم من شاب طرد من بيتهم وحصل بينه وبين أبيه مقاطعة بسبب كلمة خرجت منه على والده وكم من أخ وأخيه تخاطع بسبب كلمة رماها أحدهما على الآخر في مجلس ولو أنه تركها لكان خيرا له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كان السلف أيها المؤمنون يشددون على أنفسهم في الكلام المباح فما بالك بغيره قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يوما لبعض من عندها في البيت قالوا لها تريدين الغداء ولم تكن جائعة فقالت لا قالوا قد صنعناه يعني صنعنا الغداء فقالت هات المائدة نلهو بها نتسلى عليها ليس حاجة لكن نأكل من أطرافها هات المائدة نلهو بها ثم قالت استغفر الله ألهو بنعمة الله وغيري قد لا يجد طعاما ثم أمرت أن يتصدق بالطعام وجمعت مالاً واشترت به عبداً مملوكاً واعتقته توبة من هذه الكلمة وإن كانت ربما تكون صغيرة عند بعض الناس ولذلك أيها المسلمون حرص المرء على أن يحفظ لسانه وأن يكون متفكرا فيما يقول حذرا محذرا لغيره هذا الذي يحفظ الله تعالى به حسناته ويكفر سيئاته أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ألسنتنا وأن يجعلنا من المؤمنين بالله واليوم الآخر الذين إما أن يتكلموا بخير أو يصمتون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 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلي يوم الدين أما بعد أيها المسلمون مشى بعض السلف في طريق فسمع رجلا يسب الآخر فقال هذا الرجل العالم وهو ينظر إلى ذلك الذي يسب قال ما أرحمني لعياله فقال من معه وما دخل عياله فقال إنما يتعلمون منها إذا كانت هذه الألفاظ لم يخجل أن يتكلم بها في الطريق على اسماء الناس وهم فيهم علماء وتجار ومحسنون وعقلاء ومع ذلك لم يخجل أن يسب بهذه الألفاظ القذرة في الطريق فما بالك كيف سيتكلم وهو في بيته فيخرج بعض أولاده ويردد أحيانا كلمات وهو لا يفقه معناها لكنه سمعها من أبيه لذلك أيها الناس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اح امسك لسانك خاصة في بيتك لا يسمعن منك أولادك شيئا من العبارات النابية القدرة حتى ما تقول يوم من الأيام عاب يا ولدي فيقول أنت تقولها دائما امسك لسانك وعودهم أن يبتعدوا في البيت عن السب واللعن وعن نقل الحديث إليك وعن غيبة بعضهم لبعض عودهم أن لا يتربوا على مثل ذلك فإنما هم بك إن استقمت استقامه وإن عوججت عوجه فإنهم يقتدون في الغالب بأبيهم نسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو جل وعلا اللهم اصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم أنصرهم بنصرك اللهم يا حيو يا قيوم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يأذى الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم ولي عليهم خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماماً يا حي يا قيوم اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى